الشيطان الثاني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما الله دين طلابه وعلومه وذكرنا تكلمنا فيما سبق فيما جاء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصد فاطمة عليها السلام لأنها سيدة نساء المؤمنين وبأنها سيدة نساء أهل الجنة وبأنها سيدة نساء هذه الأمة وعلى الاضطراب الذي في البخاري ومسلم في هذه الرواية والتردد البارد الموجود فيه من أجل سلب هذا الوصف العظيم عظمته مع ذلك فإن هذا الوصف على تردده دل على تقديل فاطمة عليها السلام على عساء العالمين والعجب من علماء القوم حيث انهم توقف بعضهم او اختلكوا في مسألة تقضيل فاطمة عليها السلام على سائر مساء هذه الأمة وليس اختلافهم إلا مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله فإن هذا الحديث حديث ترابط قطعا عن النبي صلى الله عليه هذا في صدوره وأما في دلالته قلنا إنه لا يوجد أوضح دلالة من التعبير بالسيادة لا يوجد تعبير يدل على الأفضلية أوضح من تعبير هذا سيد الناس ولو نوقش في دلالة هذا التعبير على الأفضلية فينزمهم المناقشة في دلالة قوله صلى الله عليه وآله أنا سيد ولد آدم ألك أمه أفضل بني البشر، لكنك ترى أنهم سلموا بدلالة ذلك القول ألا تفضيل النبي صلى الله عليه وآله وقد نقلنا كلام بعضهم فيما سبط وننقل الكلاما لآخرين الآن في هذا الأمر قال في مجموع الفتاوى ومحمد صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم ثم فرق على هذا القول أنه سيد ولد آدم فهو أعظم الذرية قدرا وأرفعهم بك إذن السيادة تدل على أن السيد الأعظم قدرا والأرفع ذكره إذا كان هذا حال سيد ولد آدم فهذا أيضا هو حال سيدة نساء أهل الجنة وقال فيه أيضا في الرد على ابن العربي حيث زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم في فتح باب الشفاة أنه هو الذي يشفع، هذه المسألة هو السيد صلى الله عليه وسلم فهذه سيادة خاصة ما كذا يقول ابن العربي يرد عليه المثيمية يقول هذا القول كلم على رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله أنه قال سيد ولد آدم في الشفاعة خاصة وألحد وافترى من حيث زعم أنه سيد في الشفاعة فقط لا في, بطية في المراتب بخلاف الختم المختلف إنه سيد في العلم بالله وغير ذلك من المقامات فإذا كان السيد على الإطلاق هو السيد في العلم بالله والسيد في ساهر المقامات وفي جميع المراتب فهكذا حاب السيدة من الفرق تاغ التأمير لا تقلب المعنى وقال في موضع آخر وهذا الموضع تفرق فيه من آدم وتباين متباينا عظيما لا يحيط به إلا الله ففيهم من لم يخلق الله خلقا أكرم عليه منه وهو خير البارية ومنهم من هو شر البرية وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحمد سيد ولد آدم وأفضل الأولين والآخرين تفريع على سيادته ببني آدم أنه أفضل الأولين والآخرين فإذا كان هذا هو سيد ولد آدم فسيدة نساء أهل الجنة هي أفضل الأولين والآخرين أو فضل الأولين والآخرين وقال فيه أيضا وقد ظهر فضل نبينا صلى الله عليه وآله على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام وعلى على مقامات الملائكة والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالح الآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة حيث جمع بهم ما المخلوقات فقلق فدهه من الأرض ورحمه من الملاء الأعلى ولهذا يقال هو العالم الصغير وهو مسحة العالم الكبير إذا كان يحارب الصوفية لماذا يأتي بمصطلحاتهم أليها ومحمد صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأكرمهم عليه إذا كان هذا مدلول السيادة فهي واحدة من النساء والرجال. قال ومن هنا قال من قال إن الله خلق من أجله العالم أو إنه لولا هو لما خلق الله عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا. أوريد عندنا. وهو أيضا يقوله من يقوله منهم يقول لكن لكن ليس هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صحيحا ولا ضعيفا ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله بل ولا يعرف عن الصحابة بل هو كلام لا يدري قائله ويمكن أن يفسر بوجه صحيح على أي حال نكلم بها وقال أيضا وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم فإن قبل محمد صلى الله عليه وآله ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله صلى الله عليه وآله أنا سيد ولد آدم هل يوجد أصرح من هذا في أن هذا اللقب سيد ولد آدم يدل على أنه أفضل ولد آدم وقال أيضا هذا مع أن نسوس الكتاب والسنة وإجماع الأمة مع أن نسوس الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتقضيل النبيين على بعض وبعض الرسل على بعض قاضية شاهدة قاضية لقول العزم برجحان شاهدة لأن محمد صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه الحديث بتفضيل الأنبياء بعض بعضهم على بعض وفي هذا السياق استدل بهذا الحديث على التفضيل وكنا قد نقلنا التشكيك في دلالة حديث سيادة فاطمة عليها السلام على تفضيلها عن ابن القيم تلميذ في في ابن تيمية وننقل هنا كلمة لابن القيم نفسه في دلالة حبيبنا سيد ولدي آدم لننظر هل يكتفي بأن يقول إن هذا الحديث على أنه السيد أعلى أنه أفضل والفضل شيء والسيادة شيء آخر هل يقبل هذا من قيل في حديث أنا سيد ولدي آدم كما قاله في حديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة قال في كتاب تحبت المودود بأحكام المولود ولا ينافي هذا قوله أنا سيد ولد آدم فإن هذا إخبار منهم عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم أنا سيد ولد آدم يدل على أنه سيد النوع الإنساني وأفضل النوع الإنساني وأشرق النوع الإنساني فلماذا لا تدل لا يدل قوله سيدة نساء أهل الجنة على أنها سيدة نوع النساء وأفضل فأشرف هذا النوع. كلمة للألوسي في كتاب صادق الأجرين هذا الشيخ الألوسي أو السيد الألوسي يعد سلفيا لأنه ألف كتابا في المحاكمة بين الأحمدين أحمد بن تيمية وأحمد ابن حجر المكي ابن حجر المكي مذوب عليه لأنه شديد على ابن تيمية وقال فيه مقالات تهد أركانه فوسقه بأنه عبد أذله الله وأذله شوي يعني. بعد ذي. وزاد كذب وأضلّه وهو له ألم سيّد يسم السجّ. ولولا أنه كتب كتاب الصواعق المحرقة وتصدى لانتشار التشيع في مكة. أن التشيع في زمانه في القرن العاشر الهجري كان منتشرا في مكة وهو الذي وقف أمام انتشار التشيع في مكة وألف هذا الكتاب وصار يدرسه في الحرم المكي. كرامة لهذا الصنيع رد بعض الطرب عنه أم يغض كل الطرب على أيها الآنوسي من السادة البردانيين كتب كتابا في محاكمة الأحمدين أحمد ابن تيمية وأحمد المك وانتصر فيه ابن تيمية لأجل هذا لأنه انتصر لابن تيمية في هذا الفتاة فإنه موضع تقدير عظيم عند السلفية الآلوس هذا في صادق الحجرين له كلمة الآن المصادر ليست في يدي حدث في الانترنت لا ما على هذه الكلمة على أي حال هذه الكلمة أنا أنقل الآن اعتمادا على الذاكرة منذ أهدٍ بعيد مضمونها أن الأتقياء الربانيين من علماتهم هؤلاء يصححون الأحاديث الضعيفة ويضعفون الأحاديث الصحيحة ويزعمون صراحة الأحاديث المجمعة، ويطعنون بالإجمال في الأحاديث الصريحة، كل ذلك طلعا للانتصار. هذا فيما بينهم. إذا كان هذا حالهم فيما بينهم، فكيف حالهم مع الشيعة؟ إذا كان لا يوجد وراء، إذا كان لا توجد نزاهة علمية على الأقل احتراما للعلم، لا توجد نزاهة علمية فيما بينهم عند أتقاهم. تذكر مكالمات يحيى بن سعيد القطان التي في صحيح مسلم. لَنَرَ الصالحين شيء شيء أكذب منهم في الحديث هذا حال الصالحين وهذا حال الأتقياء الرضانيون يضعفون الصحيح يصححون الضعيف يطعنون في الأحاديث الصريحة بأنها مجملة غير واضحة الدلالة ولا حديث المجمل يقول هذه صريحة هذا حال الصلحاء والألقياء والربانيون ما هو حال سوابهم ومن لن يكن بهذه المرتبة منهم على أي هذا يبين لنا صدق شهادة الرجل في أصحابه ولا ينبئك مدرخ بك وأهل الدار أدرى الذي فيه فهم هنا يأتون إلى حديث راطمة سيدة نساء أهل الجنة يقول هذا يدل على السيادة ليس على الفضل ولا أدري ما معنى السيادة إذا لم تكن بمعنى الفضل مع أنهم كما قلنا عندما جاءوا إلى نفس اللفظ ولكن غير فاضمة قالوا السيادة تدل على الفضل وقد وقفتم على جهلة من كلماتهم Herr Krumm, Sie bekommen. Herr Krumm, فلنرجع إلى كلمة ابن القيم قال إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه لا ندري فاطمة أفضل أو عائشة أو أي امرأة من حتى لا نريد فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح وعمل القلوب لا تعلمون حتى الراقصات والمغنية لا تدرون ربما تكون الواحدة منهم أخيرا لأن الأعمال ليست بأعمال الجوارح توجد أعمال أعظم وهي أعمال القلوب وهذه لا أحد يطلع عليها وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة وإن أريد شرف الشرف ففاطمة لا محالة وإن أريد شرف السيادة فقذبت النص لفاطمة وحدها فإذا يقول السيادة شيء والفضل شيء آخر حديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم وفي رواية لأحمد فضراني إلا ما كان من مريم بنت أمران فعلم أنها أفضل من عائشة لكونها بضعة منه وخالق فيه بعضهم قال السكي الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة ولن يخطأنا الخلاء في ذلك ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إلى هنا كلامه قال الشيخ شيخ الدين ابن حجر الماك أسبلا العقلان هو الحاضر على الإطلاق كبير معروفا. ولوضوح ما قاله السبكي تابعه عليه المحققون. لكن عرفنا أنهم لم يتبعوا عليه. فقد نقلنا كلام ابن القيم وهو متأخر عن السبكي. ولم يتابعه عليه. قال فأفضلهن فاطمة فخديجة فعائشة وظاهر الحديث أفضليتها على أخواتها لكونه خصها بالبضعة منه دونهم ولتجرعها ألم فقده دونهن لموتهن في حياته لخلاف أمهن فإنها شاركتهن في ألم فقدها وهذا السجال غير ناهم كون قاطمة عليها السلام تحملت ألم فقد النبي صلى الله عليه وآله الدون سائر أخواتها لا يجعلها أفضل وإنما يدل على الضرياتي أنه صلى الله عليه وآله وصفها بأنها سيدة نساء أهل الجنة ووصفها بأنها ضضعة من ولم يصف أي واحدة من عمنا بأنها ضضعة من أو بأنها نساء أهل الجنة قالت المطامح والتحقيق أن الفضيلة رتبة ذاتية فعائشة لها الفضيلة الرتبية لأنها رفيقته في الجنة وهو أعلى الخلق درجة وفاطمة فضيلتها بالذات والاتصال وكذا سائر أولاده قال وقد زل قدم البعض فقال إن فاطمة إنما شرفت بالمهدي الذي يخرج منها وهذا كفر لا غبار عليه وسمعت بعض شيوخنا يحقيه عن السهيلي أفى الله عنه وقد كفر وامتحن من أجلها وقد كفر وامتحن من أجلها فإنما قال ذلك من قلة الدين والاشتراك على الهوى والباطل إلى آخره إلى أن قال وعبارة السهيلي في روضه عند كلامه على خبر إنها سيدة نساء أهل الجنة ما نصه قد في هذا الحديث أمها وأخواتها وقد تكلم الناس في المعنى الذي سادت به ميرها دون أخواتها وأمها لأنهن متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فكنا في صحيفته وما تسيد العالمين في حياتها فكان رزقه في صحيفتها وميزاتها وهذا هو الغضاض والمفرط، فإنه يعبر يقول لا ندري بأي شيء سادت وما هو معنى السياق، وما بماذا امتازت عن أخواتها وأمهاتها، ولكن نعلم أنها ماتت في حياتي ليس أبيها. سيّد العالم يريد أن يقول خير الناس سيّد هنا تدل على الخضر أما في سيده نساء أهل الجنة لا ندري الله حافظ كبير تراك كبير تراك كبير قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرحه للحديث أن سيد ولد آدم قال قال الهروي السيد هو الذي يفوك قومه في الخير السيدة هي التي تفوك قومها في الخير وقال غيره هو الذي يفرغ إليه في النواتب والشدائد فيقوم بأمرهم السيدة هي التي يفرغ إليها في النواتب والشدائد فتقوم. بأمرهم ويدحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم مهم لاحظوا مهم هنا نحن عندما نطير البحث في ذرارة كلمات سيئة هذا أمر مهم لأن هذا البحث كما ينفعنا هنا في حديث سيد نساء أهل الجنة فإنه أيضا ينفع في حديث إن ولدي هذا سيد وهذا مروي في صحيح البخاري فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في حق الحسن عليه السلام إن ولدي هذا سيد نعم كما إنه نافع في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا الحديث وإن لم يروع في الصحيحين إلا أن عالم نقل الصحيحين لهذا الحديث المتواتر مما يوهم الصحيحين لا مما يوهم من هذا الحديث فقد اعترف جملة من كبار حفاظهم أن هذا الحديث متواتر حديثه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وهذا نظير حديث الغدير فإن خلوه الصحيحين من حديث الغدير ولحظ من كنت مولاه حديث الغدير يوجد جزء منه بصحيح مسلم لكنه ليس كاملا والفرة التي هي ال الغرض الأص... الأصلي في واقعة الغدير، أن كنت مولاة أعلاه مولاه لا يرو موجودة في صحيح مسلم، لكن يوجد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وقف في غدير قمن، وأنه خطب فيهم، وأنه ذكر وأخبر لأنه. مدعو وأنه راحل قريبا عن الهمة ولكنه ترك هذه الأقوال المهمة عدم وجود حديث الغدير في الصحيحين هذا لا يوهن حديث الغدير فإن حديث الغدير فوق المتوازر وإن لا يوهن الصحيحين ما الذي دعاهما إذا كانا حريصين على إثبات أقوال النبي صلى الله عليه وآله وحفظها من الاندراس يريدون حفظ السنة لماذا تركوا هذه السنة القطعية ما الذي دعاهم إلى ذلك هذا تساؤل مهم يذهب بالصحيحين وَيُبَيِّرُ ذِيَّةَ صاحبيهما، وَيَفْضَحُ حالهما، فلا إيحاً فإن هذا الحديث في دلالة سيدة نساء أهل الجنة ينفع في هذه الحديثة الكثير طبعاً يوجد حديث أيضاً في حق علي عليه السلام أنه سيد العرب والكلام في دلالته عين الكلام في دلالة سيادة في دلالة حديث سيادة فاطمة عليها السلام نكتفي بهذا المقدار الحمد لله أولا على محمد وآل محمد والله صلي, صلي وسلم على محمد وآل محمد والله صلي وسلم على محمد وآل محمد يا سيارة شنعت و خضعت كل شيء له و تبدل كل شيء هذا يعني يعنيه كل ما في الجود يعني هذا البيت. من عن السيادة عليه، وكل من في وجود فاضع الله يحكم. على يعني هل تسألون عن كلمة كل هل تدل على العموم أو لا دلالة الأصل كل على العموم راهبة منذ العرب لا تحتاج إلى بيان كل من عليها قام ف... هذا على الحموم؟ الشيء شيء يكون يكون السيء يعني. نحن لا نتكلم عما يدل على أفضلية فاطمة عليه السلام على سائر النساء عندنا فإن هذا ثابت قطعا هذا ما هو معلوم بالضرورة في مذهبنا أفضلية فاطمة عليه السلام وإنما نحن بصدر بيان ما يدل على أفضلية صرار الله وسلامه عليها مني طرق القوم وقلنا إنه يوجد الصحيحين وهما أعلم عند القوم ما هو صريح في هذا وهو هذا الحديث. شو اسمه الحديث من متى الحديث هذا في, في, في منهم ومن يعني يتحذر من رواية أي حديث هذا سؤال جيد ويتشبث به بعضهم في هذا الزمن وقبل هذا الزمن يقول أنتم تقولون إن فلانا وفلانا من الناس يبغضون أهل البيت مع أن هؤلاء هم الذين نقلوا الروايات التي جاءت بفضل أهل البيت ألا يرجل هذا على محبتهم بأهل البيت لو كانوا يبغضونهم لا كتموا هذه الأحاديث وهذا كلام لا يخفى ما فيه على الناس في هذا الزمان فأنتم ترون مثلا في هذا الزمان أن العدو المحارب الذي يهون معك الحرب قد يقول بعض الكلمات ينقل عنك كلاما حقا يانو إذا نذكر أسماء حتى لكنكم تعلموا, تعلموا أن العدو الذي يقاتل قد ينقل عنك أطوالا حقا وقد يعترف بفضلك ويعترف بأنك صادق ويعترف بأنك شجاع ويعترف بأمور كثيرة ترتبط بفضلك لأجل أغراض ومصالح لا تحصل له إلا بنقله لهذا عنك هذا المشكول اليوم حكمة هؤلاء غير خفية على البنس وإذا نسبنا إلى أحد أنه ينغض أهل البيت عليهم السلام فإنما نستند في قولنا هذا إلى الدليل والحجة ونحن لا نلقي بدعوانا جزافا وإنما نشفقها بالأدلة الكثيرة على هذا ومنما يرتبط ببحثنا تشكيك بعضهم في دلالة حديث سيدة نساء أهل الجنة على الأفضلية مع إقرارهم بأن حديث سيد ولد آدم يدل على الأخضارية ملف لماذا صارت الباء تجر هناك ولا تجر هنا الفرق هو حلمة فاطمة هنا توجد لفظة فاطمة ولو انها وجدت لفظة اخرى الله أكبر. <تصفيق> لكان هذا الحديث داما على الفضل <تصفيق> العظيم وعلى انها افضل نساء العالمين بل ان بعضهم تشبث بمثل السريط للاحتجاج به على الاصطلية نعم فإذا الضاية من نقلهم إذا خفيت بعض جزئياتها علينا فلا يحقى علينا أنه توجد غايات كثيرة للخصم فجعوهم لنقل فضائل خصمهم أنا أذكر على سبيل المثال رواياته من رواة حديث الغدير عمر بن العاص من رواة حديث الغدير وما أطيبه من علي عليه السلام غير حفيه من الذي دعاه إلى أن يروي حديث الغدير اختلط مع معاوية في مسألة شولية مصر فقال له إذا لم تولني إياها فإني سوف أظهر للناس فضل علي وأنك قاتلته وأن الحق كان معه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله له من كنت في حقه من كنت مولاه هذا عليه مولاه فصار عبد بن من رواة حديثه. بهذا ومن المواتي حديث علي مع الحق والحق مع علي سعد بن أبي وقص ما الذي دعاه لنقل هذه الرواية مع أن سعد بقي مجتنبا لعلي بن أبي طالب عليه السلام أكثر من ثلاثين سنة وبقي كاتما لهذا الحديث أكثر من ثلاثين سنة لماذا أظهر بعد أن استشهد أمير المؤمنين عليه السلام وقتل غدرا وبعد أن قال الأمر إلى معاوية وثنيت له الوسادة وصار الحاكم في بلاد الإسلام ذهب إلى مكة ليحج ثم عاد من مكة إلى المدينة يطوب ببلاد الإسلام بالمراكز الأصلية أو الكبرى في بلاد الإسلام كما يصنع الملوك في زماننا من أجل تفقد الرعية والالتقاء بها. والتعرف على ما يحتاجونه ومن أجل أن يأتي الرائية لبيعته والسلام عليه والتشرف بخدمته فكان معاوية بعد أن ذهب إلى المدينة كان الناس يأتون إليه ومن الذين جاءوا إليه سعد ماري والقص فلما جلس عنده قال معاوية وهذا مما لم يعنى على حقنا على باطل غيرنا يعني لم يطف معنا في سفني عندما قتلنا علي بن أبي طالب. قال سعد بن أبي وقاص حاجت مبرة وثارت فتنة. فقلت لبعيري أخ أخ حتى انجرت يعتذر انه لم يساند معاوية قال معاوية لقد طرأت كتاب الله من اوله الى آخره فلم ارى اخن اخن هذه من اين جئت بها يظهر ان الجالسين ضحكوا من سعد بن ابي وقاص ومن عبارته هذا فشعر ساعد بالإحراج فقال أما بعد أم قلت ما قلت فعلم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقه حتى يرد علي الحق الله أكبر الله على محمد وآله أكبر معاوية ليس بال. فسيط. الذي يسقط في يده يحسن التخلص من المواقد. قال من سمعها من غير من سمع غيرك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ <تصفيق> أنت غير مصدق الذين يقولون بعدالة الصحابة الصحابة يقولون لا يؤمنون بعدالته. من سمع غيرك من النبي؟ قال سعد قال ذلك في بيته من سلامة يعني. القدر المتيقن أن أم سلمة سمحت بذلك. قال معاوية نفو نذهب إلى أم نسألها. طور نذهب طور إلى سلمة نسألها ذهبوا إلى أم سلمة فسألوها قالت نعم قال ذلك في بيتي هل يصطف في المعاوية؟ أبدا التفت <تصفيق> <رحمة فغلت تصفيق> إلى سعد قال له ما كنت عندي ملوما قد كحالك اليوم اليوم اللوم عليك أعظم أنا كنت ألومك أنك لم تقاتل معي الآن ألومك أنك لم تقاتل مع عليا. لو أني أنا طلعت على هذا الحديث وسمعته من رسول الله لم أزل خادما لعلي حتى أموت هذا نمط وأهل الأسباب التي تدعوهم لإبهار هذه الفضاء اللي علي بن أبي طالب نمط آخر موجود في صحيح مسلم نستخرجه بلفظه أتى لا نعتمد كثيرا على حافظتنا في صحيح مسلم يروي أن سعدا قال لولده قال أمر مناوية سعدا قال ما منعك أن تسب أبا تراب قال أما ما ذكرت ثلاثا قال فيه فسول الله صلى الله عليه وآله هذا لفظ الحديث من صحيح مسلم. عن سعد بن أبي وقاص نفسه يقول أمر معاوية ابن أبي سفيان لو لم توجد ابن أبي سفيان لقالوا إن هذا معاوية آخر سعد. فقال ما منعك أن تسب أبا تراب أمر سعدا ما منعك أن تسب أبا تراب يظهر أن هناك من هذه العبارة يظهر أن هناك قانون وزاري أو حكومي نعم صادر من الدولة بيوجود سب أبا تراب على جميع الشعب وأن سعدا لم يسمع منه السب أو سمع منه الامتناع من السب فقال ما منعك أن تسب أبا تراب فقال أما ما ذكرت قال قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلا نسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له خلفه في بعض مرازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع الصبيان والنساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته سمعته يقول يوم خيبر لا لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فكطاولنا لها فقال ادعو لي علي فأتي به أرمد فبصق في, عين في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا نذر أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي هذه الفضائل الكثيرة المحزونة عند سعد وأن الذي أخرجها كيف وصلت إلينا بسبب المواقع فإن انتخاصنوا أعداء أمير المؤمنين عليه السلام فيما بينهم أحد دوافع هؤلاء لإظهار ما عندهم من الحق الذي علي عليه السلام وهناك دواعي أخر منها التظاهر بالاعتداء فإنه لا يمكنك أن تروج بضاعتك إلا إذا أقنعت المتسوقة بأنك منصف لاهد أن تظهر للناس أنك صادق وإنما تتمكن من ذلك إذا أضفت بعض الحمد إلى ما عندك وإلا فلم يقتنع الناس لك طبعا هذا بعض يحتاج إلى كتاب المجلدات الجواب عن هذا السؤال لأنه يحتاج إلى ذكر الشواهد والشواهد كثيرة طبعا الدوافع أيضا متعددة ليس هذا فقط في حديث السلاة الحسن الحسن عبدالله السلام تتم في أحد الأحاديث أمدل سؤالي هل مصدر هذا نعم التتمة صحيحة السنة ولكنها ليست متواثرة عندهم نعم وأبوهما خير منهما هذه ثابتة عندهم بسند صحيح ولكن الجملة الأولى ثابتة بالتواتر. والصحيحان لا يوجد فيهما حتى الجملة الأولى يعني قريرنا فرقيا من المقصود بالسيادة الخيرية نعم وهذا أحسنت هذا كلام جيد أيضا وأبوهما خير منهما دليلا على أن السيادة يراد بها الخيرية لكن هذا يعتمد على تصحيح هذه الإضافة التوافض نعم ونحن هنا بصدر إثبات ذلك فيما ثبت عندهم باليقين تناقش المخالف في هذا فيقول إن هذه السيادة غير ثابتة ولكنه لا يمكنه التشكيك في دلالة أنا سيد ولادي هذا والخيرية تدل على الأفضلية طب. نعم الخيرية بمعنى الأفضلية لا أحد في غرينا من, من وسيدة موجودة وسيدة موجودة. ما. ما يوجد داعي للخوض في هذا فإنه الخلط فيه مشكلة بيشانة. بيشانة. بيشانة. بيشانة. <تصفيق> نذكرهم أو نذكرهم دائما ونحن نستدل مع المخالفين أن جعل جعل الأمة خارج موضوع الطلاق جعل الأمة أمر ذي رادع جعلنا منهم أمة تدعو لنا فإن لو جاء مخالف وقال حتى الجعل مذنب الأمة في من وجعلنا منهم أمة هي تدعو لنا. كان ما ينقض استدلال بأن جاء. هل يقول المخالف بأن الله سبحانه وتعالى أمر أئمة الضلال بالدعوة إلى غير سبيل الله لا يعقل فإن الله سبحانه وتعالى يهدي إلى الحق ولا يدعو إلى الضلال وإذا ورد دليل لفظي ظاهره خلاف ذلك قوله تعالى ويضل الله فإن هذا ينبغي أن يؤول ولا يؤخذ بظاهره لأن الأخذ بظاهر هذا يستلزم إسناد أمر قبيح إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله إنما يدعو إلى الحق وإنما يدعو إلى الهدى ولا يدعو إلى الظلام فتلك آيات مؤولة بحكم العقل القطعي ولا يمكن الأخذ بظاهره فيأمر تأويل مثل هذه الآية بتأويلا صحيحا فإن وجدنا تأويلا صحيحا ثميحا وإن لم نجد قلنا إننا نرد علم هذه الآية إلى أهله فإننا الآيات القرآنية لها معاني لو رددناها إلى الذين يستنبطونه منها لكانوا يبينون لنا ذلك أنهم عالمون بمرادات القرآن الكريم وليس كل القرآن الكريم واضحا لكل الأمة إذا كان سيدين لإبراهيم عليه السلام فكيف لا يكونان فكيف لا يكونان سيدين لآدم وما الذي يخرج آدم من سيادتهما سيدا شباب أهل الجنة لعلك تريد السؤال عن الحديث الذي رواه المخالفون أنا سيد ولدي آدم وأنه إذا كان دائماً على أفضليته فإنما يدل على أفضليته على بني آدم دون آدم نفسه لعلك تريد السؤال عن حديثهم أي ما تبيان وأما حديث الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة فليس فيه ما يوجب التشكيك في تفضيلهما على آدم فإن إطلاق شباب أهل الجنة يشمل آدم فإنه من أهل الجنة وأهل الجنة جميعا شباب فهم مشمولون. ولا يشدر المخصص من آدم نعم أما في النبي ما أن يشدر على هذا سؤال آخر أن الأخذ بإطلاق هذا الحديث يجب القول بتفضيل الحسين عليه السلام على جميع شباب أهل الجنة بما فيها النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والجواب عنه إن هذا إنها دليل خارجين بالدليل القطعي عندنا أدلة قطعية. تدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين من هذا العموم وأما ما سواهما فلا يوجد مخصص الشيطن بس إيش قال البطاري قال السيدة شواب أهل جنة إيش ما قال سيدة أهل جنة لأننا نعروف إن أهل جنة شواب فإيش أقول إن سيدة أهل يفهم لأجل التنبيه على أن أهل الجنة شباب. ويمكن القول إنه إشارة إلى أن بعض أهل الجنة. لا يفترض أن بعض أهل الجنة لا يحتاجوا. التفضيل عليهم الى مزية باعتبار انهم انما يدخلون الجنة كما هو الحل نريد ان نصفهم بوصف بكيفية دخولهم في الجنة كحال السبط الذي يأتي محضنطئا فيقف على باب الجنة فيقال له ادخل فيقول لا حتى يدخل ابوه فإن هذا فليقال لا فضلا في أن يصير من كان سيد أهل الجنة يكون سيدا على هذا فإن جميع أهل الجنة أسياد بهذا ماذا على أي حال السبب لماذا قال سيد شباب أهل الجنة لا نعلم لكن هذا لا يؤثر في دلالة الحديث على تفضيلهما على جميع أهل الجنة لعلمنا من الخارج بأن جميع أهل الجنة شباب فإن قال قائل قد يكون ذلك لتخصيص من هم عليهم عليه عليهم السلام أفضل منهم، ولإخراج بعض أهل الجنة الذين ليسوا بأفضل، الذين ليسوا بأفضل منهم، نقول: لماذا وصفنا بأنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ هل هو بلحظ حالهما؟ زمان قوله صلى الله عليه وآله لا يمكن لأنهما كانا صبيين ست سنوات وخمس سنوات يعني أكبر التقادير أو سرع وسط في أكبر التقادير وليس هذا شرطا بل صبي وإن كان بلحاظ زمان استشهادهما فالإمام الحسن سبع واربعون والإمام الفسعين سبع وخمسون ولم يكون شابه وإذا كان ابن السابعة والخمسين شابا ابن الثالثة والستين شاب أيضا فأمير المؤمنين عليه السلام ابن ثلاث وستين ورسول الله صلى الله عليه وآله ابن ثلاث وستين فإذا كان بمقتضى هذا الإطلاق خيرا من رسول الله ومن أمير المؤمنين عليهما السلام فهما خيرا من غيرهما وإذا خارج هذاان بدليل مخصص لا بعنوان أنهما كهلام بل بدليل مخصص لأن لا نفرق عرفا العرف لا يرى فرقاً بين ابن السابعة والخمسين وابن الثالثة والستين. إن كان هذا شاباً فدان مثله، وإن كان ابن الثالثة والستين كاهلاً ابن السابعة والخمسين مثله كهلا ايضا الإمام الحسين عليه السلام استشهد ابن سبع وخمسين، ورسول الله صلى الله عليه وآله التأهل إلى رفيع الأعلام. وهو ابن ثلاث وستين فالفئة العمرية لهما واحدة فإذا كان النظر في وصفهما عليهما السلام بالشابين هو حال استشهادهما فمن هو في فئتهما العمرية شاب ايضا الحديث يدل بعمومه على تفضيل الإمام الحسين عليه السلام حتى على النبي صلى الله عليه وآله فإذا دل على تفضيله حتى على النبي دل على تفضيله على من سوى من الأنبياء والرسل أضرع عن غيرهم ثم إنا نقول بوجود دليل مخصص يخرج النبي صلى الله عليه وآله عن هذا العموم وإذا وجد الدليل المخصص الذي يخرجه لم يكن هذا الدليل المخصص مخرجا لغيره ممن علمنا أنه دونهم صلى الله عليه وآله في الفضل فسائل الأنبياء داخل فإذا إذا كان برحاض حالس إشهادهما فلم يكون شاب بين وإن قال قائل يعني متجرع على اللغة وعلى العرب إن ابن السابع والخنسي شاب أنت وإن كانت لحياته كلها بيضا لكنه شاب لو قال قائم هذا فنقول له إن ابنة هذا هو الستين أيضا شاب نايد نايد نايد نايد قال الحرب أن حسن الفسعين سيدان شباب أحد الجنة فكل من لا يحبهما فكل من لا يحبهما فإنهما قصيده شباب أهل الجنة فلم يدخل أحدا لا يكون هما الجنة وهذا المعنى المكان لم يتحصل لي معنى ماضحا كلامي يعني أقصد أقصد بأن الإمام لا يدخل الجنة إلا من أحبهما سيكون شابا ولا ويدخل النار كل من أغربهما فلذا هذا لا يغار هذا من لفظة ما هو الدليل الذي يحسن النبي إسرائي وآله وعلي بنها المعجي على ذلك هو اتفاق الإمامية قرر على تفضيل النبي صلى الله عليه وآله على الحسنة وعلى تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على الحسنة ومن قالت بغير هذا فهو خارج على الإمامية لا خارج عن الاستناد. هذا دليل عنيف. نعم هذا دليل قاطعيا. إجماع حجة. نعم اتفاق الإمامية قررا على ذلك من الأمور التي تلقتها الطائفة يدا بيد بحيث نقطع بأن هذه العقيدة متلقات من المعصوم. طبعاً توجد عندنا روايات على تفريل النبي صلى الله عليه وآله كثيرة ولكننا نريد الدخول في الروايات نقول هناك دليل أقوى من الروايات أخذناه يد انبيات أخذه الصغير عن الكبير إذا ليس قضعيا والكام أن نقول إنه قضعيا أمر تلقيناه يا بيد من عندما تتلقى التشيع تتلقى معه أن النبي صلى الله عليه وآله خير الخلق. أخوان من المسلمات القطعية. نعم. أخوان الشيخ أنا عندي صوت بس شوي برهن الموضوع. هل وردت روايات من خلال أمة عليهم السلام؟ تحط أبناء الطائفة على لزوم الوحدة والتعايش الاجتماعي مع أبناء الطائف الأخرى ليس بهذا اللفظ الوحدة وإنما وردت روايات تأمر بمدارات الناس وبحسن معاشرتهم وبالإحسان إليهم هذا أمر وارد عليهما عليه السلام في روايات كثيرة واسميدها صحيحا لا يوجد قصوصية يوجد قصوصية أهل المسلمين ونعني المسلمين جمهور المسلمين السنة بالقصوص توجد روايات عندنا في الأمر لمعاشراتهم بالقصوص طيب عفوا الشيء و بفضول جنائزهم و بتشييع موتاهم و موتاهم و بقيادة مرضاهم عفوا الشيء طيب عن محمد بن يحي عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن الخيبري عن الحسين بن ثوير عن أبي سلامة السراج قال سمعنا أبا عبد الله جعبنا محمد سلامة السراج وأبي سلامة السراج عبد سمعنا أبا عبد الله جعفر ابن أبي جعفر أبا محمد يلعن في دبور كل مكتوبة أربعة دبوري, دبوري كل مكتوبة لا, لا, لا, لا, لا يمنع أن يكون الأمر بين عشرة المخالفين في الخمسة مطلوبا وأن يكون بعض الأعمال التي تثير حفيظتهم أيضا مطلوبة شرعا باعتبار أنهم يقدسون حتى عمر بن سعد وهو قاتل الحسين عليه السلام لكنهم يرونه من أهل القرن الأول وخير القرون عندهم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهو من سلفهم وهو من افتقاد عندهم فهذا يعدونه من السلف ويعدونه من اهل القرن الاول الذين هم خير القرون ومع ذلك فاننا نلعن عمر ابن سعد ونتبرأ منه لا نحاب في هذا لكن إذا بدأ الأمر مرتبة يجعلون من اسم عمر بن سعد شعارا لهم فإننا نخذ ذلك فنلعن عمر بن سعد مثلا سرا وأما إذا مرت فترة لا يجعلون مثل عمر بن سعد شعارا لهم كما هو حال حالهم في بعض الأزمنة عندما تبرعوا من عمر بن سعد وبعضهم لعنه. فحين إذا توجد مجال أو توجد فسحة للإعلان والإجهار بمثل هذه العقيدة فإذا حسن معاشرتهم لا يتنافى مع المساس ببعض من يقدسونه يعني لأن الرواية تقول في البخاري ما أشرقت الشمس ولا غربت على رجل أطل من أبي كذا طيب إذا صرنا أحنا نمس بأبي كذا وهم عارفين أننا نمس بأبي على أي حال يعتمد على يعني مسألة معاشرتهم للحسن والإحسان إليها ترتبط بالتشدد والتسامح الذي يبدونه فإذا كانت يعني المخالفون يبدون تشددا ويدققون على مثل هذه الأمور ويطالبونكم بأن تعلنوا حتى تفضيل من يفضلون وأن ذلك فهذه مسألة ميدانية لا يمكن البت فيها في المجلس العلمي إذا أجبرك من يعتقد اعتقادا غاضلا على إظهار موافقته فإنك تظهر موافقته عمار بن ياسر أجبرا على الاعتقاد بلوجود إلها ليل الله ومع ذلك جاء القرآن الكريم ليمدأه ليمدأه على ما فعل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهو عمار رحمه الله هذه ليست مسألة يمكن القول فيها بقول عام يجري في جميع الموارد بل لكل مورد خصوصيته. طيب زماننا يا شيخ زماننا أيضا يختلف باختلاف المواطن وباختلاف أيضا الأزمن والأمحنة مؤثرة في هذه المسألة تأثيرا دالرا يعني <تصفيق> دعمنا ولا ربما يقول ربما في بعض الأماكن يقول لا تلعن الله ورسوله له الحق اللعن وأنت ليس لك الحق الله صار المؤمنون والملائكة بعض لعنات الآية القرآنية بنفس النص لكن هناك في شخص يقولون اللعن الخاص أو اللعن الفردي أنا في بيتي مسألة مش من ذلك؟ نعم. نعم. نعم. نحن نتحدث عن يبدو رب والله يا سائلها الله قد نعلم الذي يمكن أن يخلق عليه المخالف كل عنهنا في المسئليه جزاكم يعتمد على كده على على اي حال مساله ليس فيها حكم آم وإنما يعتمد على المولد خصوصا في عمر أفضل ما ليش ما صار يعني ولم يتبرأ من عين كواهرا يعني لماذا اختار عمار هذا الخيار ولماذا اختار حج ذلك الخيار يرجع إليهما. ولكن عندنا في الروايات أنه من يكره على أمر النذر هذا فإنه بالخير له أن يختار أن يقتل فيتعجل الجنة وله أن يختار البقاء. هذا الثقية شيئا نعم لكن هذا خاص لبعض الموارد فمن يكره مثلا على أن يقول إن فلانا مثلا خير هل يجوز له أن يمتنع حتى يقتل يختلف اختلاف المواد حجر أكره على التباري من أمير المؤمنين عليه السلام فتعجل الجنة الحجر فقيل يعرف أن هذا الذي أكره عليه يجوز له أن يموت ولا يقول به التلو كانوا <باهران> نعم التلو كانوا باهيرا حتى بهذا باللطب <تلوقن> نعم أحسنتم شيخنا <نحط> في مهجة <نهجي> براغة طبعا الإمام علي عليه السلام فأما السابق سعبوني فأما البراء التفلات التفلات نعم المسألة في البراءة نحن تكلمنا نعم أجل رحمه الله الم... وربما يكون الأمر معهودا إليه لا نعلم قد يكون أمير المؤمنين عليه السلام عهد إلى حجم إنه سيبلغ بك الأمر إلى هنا جهادك أنت أن تتحمل القتل لتبقى سببا مدى الدهر لمن يريد أن يجعل من فلان الذي يقتل حجرا يجعل منه إماما للأمة نعم قد يكون أمرا غصا بحجر أن جهاده الخاص أن يتحمل القدر حتى لو قيل له تعالى وبايع فلان وهذا أمر يجوز لعامة الناس أن يبايعه لو قيل لك تعالى وبايع فلان على أنه خليفة الرسول لك أن تنفو وتبايع إذا أكرهت على هذا لكن حجر قد يكون تكليفه خاصا لا يبايع يقتل ولا يبان. ما حلو لا نعم. مسألة البراهة هل يجوز إذا أكره المؤمن على تبرئ من أهل البيت عليهم السلام أن يتبرأ منهم أو هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلا أحد منا حتى. بالتنقيس دون السبب بالتنقيس من مقامات أهل البيت عليهم السلام طبلاً عن أن يبتلى بالإكرام حتى طيب عفواً يا شيخ شنهي الميزة أو الجوهة في زيارة اللي يجعل من ينكر اللعن فيها ساقطا عن العدال؟ <تصفيق> الذين حكموا بأن المنكر للنعم هي ساقف عن العذابة عندهم مدارك صحيحة حكموا على ضوئها أنت إما أن تقبل بفقاهتهم فتأخذ بحكمهم وتسلم له أو لا تقبل بفقاهتهم وتريد الدليل إذن لا حاجة لفتواهم عندك ولا حاجة لدليلهم أيضا طيب يبغى نعرف ما الدليل يشهد ما عنا مسلمين نحن بفقاهة إذن ينبغي لك أن تأخذ بأكواب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <سيح> ما هي أفضل طبيدة لأحمد الله لا أعلم هذا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أن أعظم قضيلة الله عليه السلام قوله تعالى فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فجعل عليهم نفس النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم على محمد على ربي محمد عن الإمام الرضا عليه السلام ولكن هذا ليس هذه مسألة معرفية وليست من الأمور التي تثبت بالخبر الواحد فنحن لا نعلم ما هي أعظم قديرة بها من فريد المعرفة الشيخ الأخير خالف الثقيئ الحديث تتكلمون تتكلمت بيه أنا لخالف التغيير. التغيير أي حديث الكلام اللي تتكلمت بيه <تصفيق> نحن نخاضب حتى المخالف لنا نقول إذا أكرهتنا على أن نقول إن أحدا خيرا من علي وأن يطالب في هذه الأمة سوف نقول لك. ولكن عقيدتنا خلاف ذلك وإذا كنت تهديننا حتى على القول بأن عقيدتنا خلاف ذلك سوف سوف نمتنا من القلب بها. الشيخنا الأمور التي تعمل في عاشوراء وراء في ربانيا من قيمة غالوية هل إن شاء الله لا تقالف القائمة شيخنا ذكركم بسم الله مع يسمع يعني في فرقة زمانية ومطانية مثل فرقة شخصية يعني تحضر على الصباح يوجد بعض الأشخاص يخطر طيب يا شيخ اللي في هذه الزمن يقول بأنه لا يجوز فلان وفلان مثل أنت شخصاً نتاقية ولا لا؟ هو نفسي يعتقد بهالكلام لا أقول أنا أقول فيه فاهم... <تصفيق> حتى لو لو <تصفيق> من ذاب الواحد لا تقول من, من لا يوجد دليل على ذلك من الدليل مع على أنهم إذا اجتمع الإمام هو لا في زمان اجتماعهما مثلا الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين كان موجودين في حياة أبيهما أبوهما أفضل ثم بعد أن استشهد أمير المؤمنين عليه السلام فالحسن والحسين موجودان معه الإمام الحسن أفضل بعد أن استشهد الإمام الحسن، صار الإمام الحسين هو الإمام القائم. هل الإمام الحسن عليه السلام عندما استشهد أفضل، أو الإمام الحسين عندما استشهد أفضل؟ لا ندر. نعلم. الذي نعلمه أن الإمام القائم دائما هو الأفضل. أما بعد ذلك، لا ندري من سابقه لا؟ ندري نعم يوجد في بعض الأخبار مثلا لكل مننا بضله وعلي أفضل منا وتوجد بعض الأخبار تدل على تقضيل الإمام المهدي أجل الله على التسعة المعصومين يعني على الثمانية المعصومين من ولد الحسين عليه السلام ولكن نرد علم هذه الأخبار إلى أهله. وليه الإمام. هل العمل فاضل عليه الذي يستطيع هذا كفلي علينا مثلاً. لا بعنوان أنهما والده. قد يكون الوالد. له خصوصية تنجب ذلك مثل أن يكون الوالد سببا في قلوب قيض الأعظم من الله سبحانه وتعالى إلى الإمام مثلا لا ليس الحياة فالقيض الأعظم بالنسبة إليهم هو الإمامة فالنبي صلى الله عليه وآله والده عبد الله ووالدته آمنا صلوات الله والسلام عليهما هما واسقة في وجوده بهذا الوجود المادي وجوده النوراني ليس بواسقتهما لكن وجوده المادي بواسقة أبوه فهما واسقة في هذا الفيض وواسقة الفيض ممن يحسن شكره كمصدر الفير كما إن المفيد والمنعم يحسن شكره في نظر العقل كذلك واسرة النعمة يحسن أن تشكرها في نظر العقل طبعا هل هذا الحسن بمستوى الوجود أو بمستوى الاستحسان يعني هل هو واجب أو مستحب في نظر العقل هذا فيه بحثا بين العلماء نحن لا نريد أن نخوف في هذه الجزمية لكن هذا بالنسبة إلى هذا الفيض وأما وهذا الفيض يمكن تداه حق شكرهما في الدنيا ونحن نجزمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط شكر أضويه بما يستحقان بل إنه أضاف على ذلك عليهما فضلا عظيما ومنه ذلك بل إن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهما أن جعلهما وزيدا في وجوده صلى الله عليه وآله الله عليه ألا أي حق فهذا حق يمكن شكره بالنسبة إلى الولد وقد يكون الحق قد يكون حق الأبي حقا خاصا مثل كونه واسطة في وصول مواريد الأنبياء إلى الولد مثل أمير المقنين حقيقي السلام فإنه سبب في وجود الإمام الحسن والإمام الحسين المردي وهذا نجزم أن الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام قد أندي هذا الحق يعني لو كان أبوهما غير عليا غير الإمام لكان ما فعلاه عليه السلام في حقه تأذية لشكره كما هو الحال في النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة لعبد الله والده ولكن فضل أمير المؤمنين عليه السلام على الحسنين ليس خاصا بهذا بل هناك فضل آخر وهو كون أمير المؤمنين عليه السلام واسقة في وصول مواريه الأنبياء إلى الإمام الحسن هذا فضل عظيم وضمن جسيم لأمير المؤمنين عليه السلام أن صار واسطة في بلوغ هذا الفيض الالهي لا نعلم انه شكره أو لم يشكره بقدر يؤدي حقه هذا أمر نجهله ولا فائدة في الخلط لا اعلم نعم أبو طالب عليه السلام كلام أمير المؤمنين أجزب أنه أدى حق أبي طالب الأبوي أي الذي يأتي من جهة شكر المنعة في النعمة الموت طيب عرفني إذا كان حلال محمد حلالا إلى يوم القيام وحرامه حراما إلى يوم القيام فكيف أجاز بعض العلماء لعب الشطرنج؟ وأجاز بعض آخر الوضوء بماء الواق هذه نقطة نقطة ثانية عشيكنا إذا كانت بنتي من مقلدين السيد السستاني وجب أن تكون مكذفة من سن التاسع بينما إذا كانت من مقلدين مرجع آخر يرى بأن التكليف للمرأة من سن الثالثة عشر فهل هذا يعني أن إذا كانت مقلدة للسيد الفلاني فهو واجب العمل وإذا كانت مقلدة للسيد الفلاني فعمله غير واجب؟ أما بالنسبة للسؤال الأول عن الشطران فلا نعلم من العلماء أن جوز الشطران بالمعنى المتعارب عند الناس وإنما جوّزه بعضهم بعنوان إذا لم يوجد فيه غالب ولا مغلوب وأين يوجد هذا؟ لا يوجد هل يوجد؟ لا يوجد, لا يوجد. إذن معنى المتعارف في الخارج للشطرنج لم يقبل <تصفيق> بجوازه أحد ومن قال بجوازه من العلماء إذا لم يوجد غالب ولا مغلوب فهو لا يرى أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآلت تحريمه وأنا أحلم هذا العالم الذي قال بالجواز يقول إنه لم يثبت لا عن النبي ولا عن الإمام المعصوم أنه قال بحرمتي هذا القسم من لعب الشراج هذا ومنه يعلم الحال في الفرع الثاني عن وأما السؤال عما إذا اختلف الفقهاء في حكم، فإن المقلدين لهم يختلف حكمهم باختلاف التقليد مثلا إذا قال فقيه بوجوب ستر الوجه يحط المرأة حينئذا المرأة التي تقلده تستر وجهها والمرأة التي تقلب من يقول في جواز كشفه تكشف وجهها هذا ليس فيه مشكلة طيب. هذا ورد طيب. به تكسير مقصود باختلاف أمة رحمة الله <تصفيق> ورد في بعض الأخبار أن المقصود أن الأمة قد جعلها القرآن الكريم طريقين وما كان المؤمنون لينفروا كافة ألولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إذن توجد طائفة من المصلمين نافرة وتوجد طائفة مقيمة وهذا الاختلاف جعلوا الأمة الإسلامية فريقين هذا ألا هو الرحمة لأنه لو جعلت جميع النافرة تتعطل أعمالهم لا يوجد خباز ولا فلاح ولا طبيب ولا غير ذلك من المهم إذن اختلاف أمتي هذا ألا الاختلاف رحمة بس طيب يا شيخ بعض الفقهاء يرى أن المرأة مكلفة من سن التاسع بعض آخر يرى أنها مكلفة من سن الثالثة عجم إحنا بنتي لما تصير مقلدة للسيد السيستاني تصير أعمالها واجبة بس لما تصير مقلدة للشيخ الصاني تصير مواجبة نعم مثل هذا الوجود المرتبط بستر الوجه إذا كان إذا كانت المرأة تقلد يعني يقول بستر الوجه يجب عليها وإذا كان تقول فقلد من لا يحل بوجوب سلفي لا يجب عليه كما هو في ذلك الوجود يسري في جميع الوجودات فالأوالحرام فقلد من خلق أخير نعم وليا مشتبه أخذ الحديد الخطابات بأن أول من يدخل الجنة السيدة فراغنة السخراسة نعم ورد ذلك بحديث صحيح من الطرق المخالفين أن نعم بحديثا صححه الذهبي أن أول من يدخل الجنة هو فاطمة عليه السلام.